يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.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 تُن يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِيَاعْدِلُونَ وَقَطَّعْنَاهُمْ مُثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَجَسَّدَ مِنْهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ عَيْنًا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 وَإِذْ يَلَى لَهُمْ مَسْكَنَ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَاقُولُوا حِصَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نُّفِرّ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ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 فَلَمَّا عَتَوْا مَنُّهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُم كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ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 فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأذنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأسهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميتاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه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 Kuna sab sana tafsir ka quran ka kareem ka saniyataban ayadod bu ka kuma ayadab qul yakuntun kana mira min surati alaq ayadab qul wa ku bihay min nafsa isla surati alaq tamira ajruk wa hukhu Ajirki ajrik Musa alayhi salam وقوم في تلك الدورة تدوباً وإثني، وأقول واقع يا رسنا، يجين مركي حضرة الله تعالى، ماشي إب سبحانه وعزه وجل وكل ورماي، وركي ابن أي مغلان، أي أنا أدبر درسنا، مرك أن لا أجبي، لولا لا قريري، ورطى بنتنا، نبي الله موسى عليه السلام، وبريوت مي، أدنو على علي، واختار موسى قومه. سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجبة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أفتهلكنا أتهلكنا بما فعل شفاه منا إن هي إلا فتنتك تظل بها منتشى وتهدي منتشى أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين هل كانت مريني ولوحى صعوتي مركا برياذي النبي الله موسى قال لي برياي غارت على فدي ويو عن موسى اذا ساد سيدي موسى وحدث لي اسغا اي بنو اشه قال يا سبحانه واكتب لو دك لنا أننا في هذه الدنيا ادينا اوتنا كل هذه حسنه ونك في اماتك نبت قال يا ذا انت ذا كل منا ايثا وفي الآخرة تمد الافقة إلى الجنة إلى عور العين ت يا ذا أنا كل كذب النبي الله موسى بعدي من بدن وأنا لافين حقنا أريدها ذكوا بينهم كل كمركع الله سوقي سب عينك النهان وكلا هي الله دورها خذ بنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وكن عذاب النار له على وجه ذاتها يا ذا أريدها حتى نمنع هذه الشامود وحيدا في ماله أدم وح الكفي عن يوم الآخرة كوفي عن كل كان النبي الله موسى توج مدن ابوتر وتوج مقليم بدن وكتب الله لنا النجاة في هذه الدنيا الدنيا دا وتنا جدة دا حسنة ونا حفمات هي رزق هي في عندنا ماند وفي الآخرة آخرة جدة دنا تنبيا في الجنة كل هذا الذي أردت هذا الله ناديك إننا نجا هدنا نقول إليك أنكون نقول لا كلك كلمة إن هدنا إليك تواصلوا وحنا نبي الله موسى أبو جت وصلي ثم بدأ كانت اللي نقف فيه وهاي كان نخدين خرين وصوا آخرين ماي كلك لأ إن كان كل هذا اسمه جادن إن يادن يغفرنا ربنا لئلا يرحمنا ربنا ويغفر لنا لن نكون من الخاسرين كلك انا هدينا إليك الا لو كنا قمنا ما كان كلك لو يهود لي يرا مفسرين طولا ري بيليه كلو عليه افاردانا الله قاطي ان هدينا اليك مر كيرادن او مغا مغا ونسن مر كا نقوشو شيك لنا وحو يلذيه تمن النبي الله يعقوب لاري متكمرا فيهود لا اورنجري كا مغيسي أي أرك أن تسيك له لقومه عابي إن أنجاهدنا نقولني وحنقف يا جدرنا جيسني لما أنت كنقولني إليك هذا إباء أي أن يكون نقولني مرسى النبي الله يمشي بأجوبة قال هذا في أني جعذابك إياه أصير عذابك من أحد كان أشاء دونه أني جء إلا هو حمام ماغو والرحمة نحريسته دانا وصيحة نحريسته وافد سناتي كل شيء وحلى عركة إلي الكيوة وكل كان الرحمة أيهاو اي أحوالباكاتي رابدان وحو ربي سبحانه عز وجل كتاب اكتسيه اللقود إقاي إن الرحمة غلبت غضبي عرضه ديان نحريسته دان وحرجحنا بادان نحريس سيداو مركا إبا سبحانه والرحمة وصعد كل شيء وحلع اركا إليكي نحريس سيدا كوا سعسن وكبضا إبليس دمعبا قلي لماذا؟ كل شيء كتير هدي لأييي نحريس تأبا كل شيء دمعبا قلي إن نحريس تأبا وقيف كاهلو أيوكوها ووضاي مركاسان لأيييي ساي نحريس تأبا واسعوطاي لا قوضة فرقبساً مايه فالساء كتبه وحن أقرأي أن حريص الله بيكي للذين دادك يتقون هذه إبليس متقباته ملاباتك بغضي سواديك قعن سيري ماه سواديك أمرك إباد ديداي ماهه أسجد لآدم انت إبادك يري سواديك ديداي ماهه كلك للذين يتقون اللي إبليس بناه كله لكن يهودية نصار تا يره دم ايقلي او يري انغه سقودن يو وخان لا شيغا يو او دو وا كو جيرنا فسا اكتبها نحاريسيده وخان ودغي او رو واجبيه هلايه للذين ادت كا اولا الله بقايا اي وخي لفراي غودنايا وخا لا غا ريباي ويوتونا ديبايا سلمانت لبادوي اجاك سكدا اجا الله قري سلمانت ولي كل كان لولا وذكرنا بعنه الله حدا يهوديا نصارنا أننا كننا بقيبان بقيب بانكه علينا وحا لغو داذيه مره لا يري الذين كوا هم يجا في اياتنا ايات كنغ يمنون الروميه قل لي ايات كن بروميزي ايات المانغار لو يالي الذين كوا يتبعون الرعي انا بابي يهوديا نصر الرسول النبي الأمي هو الراعي إذن نحريستي أبا ذاتك الله قرأت بارتين ذاتك الله قبقى أمرا ونهيا وفعلا وطرقا وهو قانسا مشاريع هذا وحي أبا فرا فرما وحوك الرابة كفق هذا سكذا نقول أياتك إبانا روميا سوبناهنا راعة أفرتات المانو ذاتك الله قهل أيها الرحمة وحوكو من تاي الذين ذاتك يتبعون خعايا الرسول حصول رعاية، حصول كي النبي أو رماي الأمية كلمة الأم، وحال ييرا ما الله يغرا ولا يجتم، أفكان وحنا قارين كريم وحنا أغرين كريم، أسير هبت وكلنا شيء، باقي كوا أي أمي اللي يرا، كل كأمني ملا مليلون، هذا ذنب إيش بدلين، كر كغيا وينادي، لكن مسك على ذي ما نكاجي ما وينانم، تكسير متكين، هذا هو أمرك أماني ماذا؟ فهذا قلت الله إليه يا صديقي أفرتي قوله شيء اسمها تبقى جنين بألو قوليه هذا أماني ماذا؟ نبقى أمان بيوتا وحي أماني قطعينه وحاوري مما ننجح لك ألين مخلوقنا أنا وحبارين حقنا أدوني آخراك ورماية أدوني آخراك ورماية وحيسا ماذا لو قد تجيه كلك هو أكبر معجيز على وجه الأرض قال الله مارك أفعنا بشار وحبارين هو البشري غايا اذا والمعجزات كسكوا وروه هو اي كميتاي عرفتي نتي با لو خجهي فاتو بصوره من مثله حداد غير ساتان قرانك هل واعدك انت من امه اون دو شجالين اون دو وخبرين اون لاقبلوا بالله بن او معلن ان دقيقه اكثر اسرين وهو البن سي غايا قرانك ادي بدا كشوبايا كاسو كراكانا قولك عن النبي جامان بيوتاي و من معجزاتي النبى و الرماي الأمية أنو حنا قرينجرين و حنا أغرنجريمو حديث المانتان يذا و النبى الأم ثوراتي إنجيل يزبور سحور إبراهيم و موسى ديكوتين لي حديث ما كان النبي قايله و حقراء و هاي شكل قلينا وما كنتم من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك إذا لارتاب المفضلون قلت المانتي يا ذا إن النبي يحي أم من يحي سمدوا حلوج دجي إركوك حري ياي وأليه وعبري وسنقوم كلو عبرين الذي النبي جاي يجدونه المانتي سكهلايا مكتوبا الشعاس نبي أم الله دجي عندهم هي الأخت من بن إسرائيل في التوراة توراة جدها ذي كهل عيان والإنجيل ذي كهل عيان في المانيسي معكمل إنتو أمي جاي حضرها وشي سارك مهماني سوحوه وأنا أقول بهية سموه كسرقية خير خودات كوشجا سموه وجدجا هوفي سافر بنان تذارك يأمرهم وهم ما بالمعروف ولا أقول فلا ومعروف هذا المغشى واحد ينتى اللغويا قان واو يا واجبك يا مندوبك لا بد انا معروف من هنا وها ليرى محرماتك يا مكروها كل كاتل ما يأمرهم واكل دتك المنفر بالمعروف شرعله وها لو يقان اي وناجس يا ما واجب اما سنه اي ودك فرا ويناهاهم وحضتك القريبه ان المنكر شرع جوها لو انكري اي شرع دي, دي من المحرمات والمكروهات اما محرمان بنانين اما مكروهة يددك كربا ويحل وحوبان ايا لهم ددك الطيبة وحيوان اكسا احلالا المستخبض اهنا وحوبان ايا ويحرم وحوحرما عليهم دشوض الخبائث خبيث خبائث وجمع خبيث وححن كان في عيني مركه وحا انه حنيه في عيني شريعة هذا النوع لنا يا قرص يا دهق النوعين ماي خبيث وحا الليله ما استخبثته العرب عربي وحي حمي ساتي يا ليله طيب ان ما استطابه العرب وفكرة خاطئه عرب وحهم ايي على لايساتي حروسه دي دوغي جيرس ايو ينكوي قرسن جيرن سمير سيرمرن اون جيرن مرنا عابدي جرا كل كأوخر النقا يا كا. خبتك يا طيبك الطيبه أوه إله يسرع علي طيب كل خبيثنا وحيدني الدين طحنان كل شيء كل كأويدين طحنان كل شيء قدام عمومان خبيث هو هل كانت كارثاتك يا شجارك إيو إن هي حلال حين يحرم عليهم الخضاء معيا لتبع سليم غفكله إلا ويديله خبيث يعي. وحا أكن أباك إنه حنيك أباك على منا يا موال مساجك كدا لحيسك ضاري كرتا ساجك موسك اللوجونا سمرت اللوجونا عم بورديهين بك يا بأسال اللوجا يبصلا عن إيد الكيزا لكن سيارتك ملي من كرتا كل خادجي يابي إنه خبيتي هاي كرتاي إنه خبيتي هاي أذيع كرتاي كل خمره النفط لا وعي مالكينا لا وعي شرفتنا وحد عافي مات كينا وحودي مي انت اهديريو قادي كالقبال <سؤال> ان ما انت شجار محلالا محرام مالغومرم وحاسو وحوية ضلاله ومحرم قطعا حرامو نفتي بو دبي مالكي بو دبي شرفتي بو دبي نقاليه بو دبي عافي مات كي بو دبي والله انت تقول ربنا بانا كدلاتا انت عبتان اوك انت عبتان اوك قول كا خبيرتي بو كجلا اساقب يوحي الله المال تكو رو اشربوا ولا تصرفوا ينادوا إن حننتي وانا عبت نبكي وقول ياكيني صرف وحن عنيدناه حبانا هين, هين. ونول الان لو عينين شل باسط يا بريسكو كره تفكوا يا راحو شل شاها يا المرنددو كره تداوي ان لو عينين شل اصبرين كو كره وحلو ما يركب معكو نولاده او ما لغو عييله شل عاني يهني بك باقي مرهبا لا يسمن ولا يغني من جو. وانا لقوه اما وانا لقوه بعده وانا لقوه بابا. الكو ججبيا افكوا ملوا بي. قبا. اذا خبيثوا ويحرموا عليهم الخضاء. ويضع وغريدا يوات الماني النبي محمد عليهم حل كتاب قارة اسرهم بقاضه وشرع عادة بلا سود جيبي. النبي محمد لا سود جيبي وشرع على علاب الحين او فضد O se halen, en mahdure. O jinki hora, ka libata valan bei lahij. Mara lan väshe, in nijaske ke gertu, kau varla siin jlei. Qufkah duudan baavo, taubatenki siin ledjilo. Ayi ahanjirtei, tekalar ulman, Ia si do ia takalifti dini hora. In tamkum jlei. Yridul lahob yusra, mala yridub ikumul usra. La yukalibul إلا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج إن الدين الله يسره كل كدينتة وليس كجري جري قدام ولا جري دينت أنا أنا لجور جري سريع هذا سامر يقول أكود ويضعه وغدايا عنهم حجولا إسرهم وليس كدول فولي يوال أغلال حركيال الله في لا فدى ذي كلك فالذين ذاتك آمنوا الرمي به النبي محمد وعذروه ويني ونصروه به لي إساقا إياسو نبيس إيا الدينتس رمي خاعي كدغمي واتطبعوا النور قرآن كوي افتن راعي الذي قرانك منزل لداتي معه النبي محمد وولئك كوى قم يا جاكليا تأمبا المفلحون كل يبانين، إذا وحيك قط يaeda سيودي، سمعنا أصفر أي نبيك انت نبي قبل حسي وح الليبانين، أنتونا نبي محمد صابحين، قرآن كان لسورة الجن، هدا تورات يوم مسرع ذي، أما دينجل يسرع عليه أما الزبور يداود عليه أما صحف إبراهيم وموسر عليه وحكوآل لكن. بعد البيعة نبي محمد بعد الله سيد العيال قرآنك الذي جيه قواصد المشقيه سارية المفعول معا توريط معا استقين معا مجد توريط مع الله جرا قرآن بعد جرا آية دين واقع في الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه هم المفلحون إذا سيدناي بعكوك أنتاي نبي محمد عليه سلطة والسلام نفقة غديزا fo ma intisa xaa'diisa saraaliisa ku dakhmi biisa isaga u gargarri diisa ayay liban ku urursan tahay qoda kanon la qaado oo eba lo qaado qomaanta shaqaynaay shan majirto oo antana hay alla yagdiru ala shay'in min fadlillah wa anna al fadla bi yadiillah tutee man yasha laakin haday diini horena ku حتى أنه دينتا هم أين ويقول لهم لما أجرم إليه أولئك يؤتون أجرهم مرتك فكالبالسين إنسا قينا إذا إيه النبي مهانتا لدفك عكرو وأن محمد هين الملع واكتب لنا إله نعدي في هذه الدنيا الدنيا ذا نوتنا قده هذا حسنة ونك وفي الأخيرة أخيرة قده هذا حسنة ونك إنا ونك خدنا أن نقول إليك هذه البعض ألا يبوح يري عذابي أني قال لا عذاب قيقد قصيبو وعن كل عذابك من قب كان أشأ ودونه والرحمة أني قال نحرست وواسع النقاطي كل شيء بحلارك إللك أيق واسعتها فسأكتبها وعن سأواجهي إن الله المحفوظك أبو قري وكأغيب قلعي أكن لا تلمام دونه الذي ندتك يتصور مرك كوفاة إسكال علينا يا واجبك هي مندوبك الجناية في المان تلّفان ويُطونك بالحين يا الزكَّة زكَّة البَلَن كُودا هي مال والذين تلمانت سدعهم ياجا في آياتنا بجميع آياتنا كان إلى الكُودا هو واحد لا سودجي يكوّه هي يكوّه مُجِّزاتِه يؤمنون الهميني الذين الددتك أي الرحمة الله أحبه يتبعون الأعي الرسول رسولك صرفة بدا الذي зарيه النبي والرموة النبوة رسالتي أي اللي سنتم بأنه لا يسققا لبأنه لا يسققا اقرأ الاسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من العلق اقرأ ربك الأقرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نبي ماذا يقول أما الرسول لماذا يا أيها المدثر أم فأنذر وربك فكبر وثيابك فضاهر كان رسول لماذا يقول إذا الرسول نبينا وعيها الرسول حق يبلغ ديري النبي هو الرماي آخر يدوبك بكو الرماي إريادول بكو الرماي وماذا إلا سعدافي كو الرماي وحلقارين الأمية وحنا قريجرين وحنا أخرين جرين الذين نديقاي هل اللو كتابك هلاهيان مكتوبا إساقو الله ديقاي عنده مكتوبا في التوراة كتاب النبي موسى قده أيات المنتيسة كوية والإنجيل إنجيل قد أهدنا تلمنتي سيبا قطال وحنا تلمنتيسة كميدا يأمرهم أن ضد كفر بالمعروف وناجا كليتو فرا ويناهم قد كوحو عن المنكر شرعك ووحوناي إذا الكيبوك الرابع أمامه حرم أمام مكروميك السعباء النخضة ويحلو وحو أبنية لهم إياك الطيبات وحوناكسا يوحكو أولك دول اللوحنو نلال اللوحنو خلال اللوحنو وحاسوا دنبو أبنية يعنى خبيثهين ويحرم وحو حرمها عليهم كوركوذا الخبائث وعانا المسلح اللوحوناي اللارك بل ضرر إيه لباتاي قجيرتو نفتا ديبايا مالكا ديبايا مينتا ديبايا سرفتا ديبايا وحاسو لن أيوك الرابايا ويضاعو وخدجين ايه عنهم دادك عقوضة اسرهم وليسيالك أول سريعو ينكي ورأي لهاي تكاليفتي حسلي حركي التي حركيالك كانت أهان جرتي عليهم دشارة حذف الذين دتجه همنوا رميا به رسول الله المامي الله عليه وسلم والسلام وعزروه وإن يين وتعذيميا تعذروه ويني هيتحجر وقروه وعظموه ويني ونصروه وهيلي ي قال هي جريبا ووهي لي ي سندسي الدين تزا باهي نصرية فافيه كل أغمار رمايه والتبعور راعي النور القرآن الذي قرآنك نزيل تجيء معه يسجل جريدك ولاك قوة لا تلمعي هم يجك كلية الله غيرهم تذكر وركيد أي المفلح هو اللي بناه وادونكنا نظل هيلا يا عافيمات أخيرا جنيا بدافه لايو قل يا أيها النسوين رسول الله إليكم جميعا آيات دور المركيس وبناها تلمانت شاكتا تكررون أيها راعينا إليه كاليغوت كوالليبان أيها أيها المكوة اللعيني نبي عليه الصلاة والسلام إن قد ونيها نبي آس كوري الرمابدان أي أكدوا ونيها إساغونا وعشيها وقال عليه الصلاة والسلام أقضيت خمسا لم يعطهنا حد من قبل من الأنبياء. شن النبي ياشهر الله سين. أيان يليس يي. كان النبي يعصر إلى قوم. نبي الله أركب قوسه كذا زي. أيان لودري جري. مهما كانت كسوب اللودي. نوح كسو أول خصور أرسل إلى البشر. نبي الله ولقد أرسلنا النوح. ولقد قدر صلنا إلى قومه. ادي شبا اللودري نبي نبيه يبان نوح كهيجي. وإلى عاد أخاه مهودا ولا الكتب نبي صالح مهود كحيري وإلى سمودا أخاه مصالحا وإلى مدينا أخاه مصعيبا مركن النبي الله موسى عليه كابني إسرائيل إني رسول الله إليكم إسا صدق علي كل خان النبي اللهكم وعن محمد عليه أما النبي محمد أرسل إلى الناس كاف وصدق الله في قوله وما أرسلناك. إلا كافة للناس فشيرا والنذيب كل كتواتي أكرة في سالة إني عام بشر إلي الكين الله ديري يوم القيامة النبي كتب إمانا إمان مر منه واللسوقة يمالا إلى النبي محمد وآخر نبي نبي إبا سعود لكي أودن كتاب كان لكو دجيين وآخر كتاب كتاب إبا سعود لكي أودن بأييي لابدا نقفك كفا إيجيزا والنبي محمد رمين وايا كتاب كان الراعي ويا شق دول بعو إنكاري كل عزي وأن مصلحك لا هيم إذا هلك واحد إعلاني إنه يهاي من الله دري أم إري إذا قال لي ما عذول مركه ذو مسلم سياق آتى هذا النبي حربته مركه آتى راهد حرب إياه جميعا والله دري علي سلامة وسلام مركو النور أنا أصعدش معاك كل أبو بكر العربي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي وسهيد الرومي انت أصحاب تيكاكم مين مجانك نوحوها إن أكرمكم عند الله أدخاكم تلو قراب شيقة الله ما كان محمد أباء أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليم حق أيضا مثل أقدري نبيان لقبقبي كان أصموه إذ غرابي أبتغينه وقل له أنا يسامله وقل هذا بالإيمان والعمل الصالح قال تعالى فدوح يريق قل إلهة رسولك أمرأي صوبنا دواقوا وعاطرة يا أيها الناس ناس وحال ليه. أنت آدم كو أبترسته أبو البشر آدم عليه السلام أنت كو أبترسته أيها الناس الليلة فالله يري يا أيها الناس ضدوا إذلك حب هذا عرب نقضة الجميع نقضة قارات كستكون أولادة في النبي الجوغة كدب نسا سأدولا فيهين إني رسول الله إليكم جميعا إني أنيك محملة رسول الله إلى أحمده الدريباناه إليكم إذين كالدادة أي اللي إيساء الدريب جميعا ضدهين الذي الله الدريب له كله أي سقناتي من كسماوات إلى الهنساد والأرل مرأة الحناشد لا إله أحد قلنا عبده مجدو إلا هو إب ما هان أحد انتل عبوده أي عباده حقنا من الملك يحي إب كريته أي إنسان الله لايا ويناتو إنت بمثل إب وعلى إسحاق ليس ده شيء وعلى ربنا بيغساله النبي محمد رسول يحي عليه والسلام وعن رسول خلجرم ذا ذا الكينو يحي وحال لغو حيري أحد العابدون بأهينا إنه سنجرين وحو حالي وان الله أهينا إنه سنجرين تلمانا هان يبللوه داقنا وحاكم هذا إنه إياه الذي خلق الموت والحياة يريئي أنه إلا كليه يتاع إسكاله إذا إن وحال العابده إياه إياه لكليه ونغضه لغو العابده وحي أبجر إياه إمام كان لغو نبي محمد النغضة عليه سلاة والسلام ودد الله الكتاب والسنة القرآن في حديثك أي نغضة مقعا ليس كون مقعاب أينا المسلمون النغضة هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا أخوهنا ليس ولا أيو ليس كعشان على أساس الإيمان والإسلام إنما المؤمنون إخوة المسلم أخو المسلم وتدين في إسلامك انت هو إحكا دين إسلامة ما كل وحاتي هذا يا أيها الناس تذو إذا إلك إني أناك رسول الله إلى مذو ذرانا هاي إليكم عديمك أيها الله إدري جميع سادم دين أو يا إدري الذي أحد باي إدري له خليج يزوج ناتي والكسماء كريال حنا صد و الأرلي بريال حنا كل كادي وكل يبريان لي, لي لا إله لا معبود بحق أحد قال له عابدا مجلو إلا هو الله إدري أعري يبدو الكلمين ما هان أحد كلم قال له عابدا مجلو يحيي إلى وحن واحد وحنا اليه ويمنته وعبود له فآمنوا قال كتان تاور بحن بياي فآمنوا وصادر لانتاعي وحاطر وميسا إلاه معبودك حقا إياه ورسوله سبحانه وصادره الأميه وحنا انا اغريني الذي نبيغا يؤمنوا نو اصبر رمينا يا بالله اي دور رمي وكليماته وحي ابا كو هادلي اما شرعيا اس با سودجيه جدايه اما كونغا و وحن مركو ابا سمينايو سيدي النبي عيسو قال كلمه ابوكه هاي كل كدولده مركو ربي و ايجادنا يو انما امره اذا شيئا أن يقول له كن في كن كل كن كن كن أوضن كلمة الأبوكوة هذه وحيقية تسريحة أي أنت برهماية سيدان مركينا لو أمرين وحانا ليري قاس نبقى صلىيدين تلمى ميراعة لعلكم تحددون إن هذا هو محقق كل هذا سكرر هذا هو محقق حتى دين عمرتاننا واللونته حتى دين عمرتاننا اللونته حتى بيساق الرعبان حنونت ومن قوم موسى هذين وعبدان بنوسى الكساكيني كفافك يضليش يأعيبه الهيان سورة توسو هايستي اما انجيل هايستي او توسنا بات جيري وبهي كتابك ايب اي, أي يعدلونكو قرسورة ايين وقالك وعايحو ما نبضنا ايين قدر يرق او لكين المركب اعتلى اي بالهواتي سينهروا وقررني اسرائيل امر احد كرافعا مجل الا وحين محمد رمي الرحمن يجي مكان لو طاب بني اسرائيل وقطعناهم عنك لقينا بني اسرائيل 13 قبانيه الله اس بعدا قبليات كلمة صفت معناها القبيلة في العرب خان كوداي وكلميو علوس عربت وحيث لهذا القبيل كووان بن إسرائيل أصباط بالليل با قولك عن نبي الله يعقوب تبني الله ويلبو للي ويلبو البنواب درمي قبيل قانا حانت من نقضي وقدعناهم فرقناهم بني إسرائيل وحنوك لقيني إثنتا عجلة تبني الله أصباطا قبيل يالا وماما وددا وأوحينا وحن وحيونا إلى نبي موسى, موسى إذقر استطقاه vetty tihuut marevuoriersana aen sut syylmä eiitä on kusoom var nä havartansu aiie ja hauaersana aajeen. Kun nelpäta ei me joökäännäa saa Krau siinä meän kielläin o avantä olikä kästi vaonmme, korka seinnevy nä millä الوقت استثقاه النبي موسى وقوه رابد البيقه وموهو بني اسرائيل اي اوحنا موسى الله وحيه دي يعني ضرب موسى لوفو فوق بحساكه وشي بركيش نايد بوطه اي محجيزه اي اي مرنه هلقه نقونيسي مرنه اوشه نقونيسي الحجر نقاح باللوتي المامي نقاح اوشها دا كله فوق نقاح افر قيسوها كلها افر تيسي قيسوها أيام ملك استصدق إلى طبع ذي أفرصدق لهن رف كل خالسان ليسوا عيرينين أي لذيتهن كي قبيل أيك كل من قلبه كريم دجا أن تكون لك ذي كريم تودي كعبشا شيئا زحمية عيرين يعذو رضعين يسقى بجرايين أن يربنو فعساك أشاد برا كايزن الحجر دجا فم بجسد وعنب رتي من الحجر نقيه وحا قتي إثنة عشرة تبني الله ما حيطي حينا إليه البيئة قد علمه موحوقه كله أناس كله قبيلة قبيلة الهركابه وحيه مش رضاهم قال انت يكاعد الهي البيئة إذا انبيه بحوث اللغة درغي و اللغة هقبله حدي غاشنك إيه الراحة كاري وحا ايه ورير سنايين نبيه البان نجيري كلها واندقالي سنايين ايواجهه قب سنايين يأكي مركي الدين هي اللو والياليهي نبي موسى إنكاري كلك إلهدا فاذهب أنت هو ربك فقاتلا إنها هنا قاعده فرح أنت قال الله الجهاد بالليل هو واجبيه هذه إله إسراء أتقال الله وإذن تهوني أقول الله النبي الله موسى قد إني الله أملكه إلا نفسي وأخي ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين وكم كيمحون نخضي فإنها مكانة ذي كي مادن. وحرمت عليهم أربعين سنة أفرت سنايا بلد خوذي سجدون كناح أبوه وما حفرت كعبنا يوم يتيهون في الأرض تلك كي وياق عدي كل ك النبي موسى وحرب كجيري فلا تعص القوم الفاسقين كون فلاغد هذه اللبديدي أبا الخوض بفر لقوصه بي ألاهم رجاري كل ك واجم مرحب بي كلهم جيران الى أي ايه قل رحضة قد عدم مهو ينجرين مهر قلي جرين قل رحضة يمرك الى عزانة انتا قل يهود يوم مغضي غفان ناشا يساكن لهم بيتاغين افرطان سنو ايه برده بحي بحيال باقاء هالو انت ايه موسى لفا كلها ايه غصاس اوار ارسل حتى انتاك ايه كبغنا يوم او ضرور باقر biyaha nadaa xanay Kuntana cabdi jireen kun talaa waxaa loo soo jiray xalwo suuf sano samada laga keenay iyo shinbirka warayoo aalbuuran oo bisilay jiclaaye qeyr sanan la jira koga kun biskaasna waxaa loo soo daadin jiray marad ureed kaasna waxaa loo soo daadin jiray agaxana waa ka cabdi jireen taruurta laakiin waxay ku baabeen raaxad aan baaqi bari aafartan sanu o yuumiyahu kullahu أذن هرقليني لأيني لا شعب ساكي ككل هذيلا قرآني كوكول عيسياب موهو وضللنا وحنو خاريني عليهم كوركوهو الغمام ما مدرور لأن الله وضاكو قباني وأنزلنا دجيني عليهم كوركوهو ألمان حبق حبق برصوم مرب سافية حلوانو ضاديني إيهو وصلوا كنبس شمبره البهي جلسنا وقبوهو معاني وكأسهوها اللي يري كلو من طيبات ما شيء كيس ونأخذن أن رزقناكم كذنكم مصروفنا إلى أوجير وما ظلمون أن جاء الله أنما يندل من ولكنها يجاكانو وحين نخذ أنفسهم يجعلن ففي القادة يدلون قوة دلما وقفا عاصجا كلا ذهب ديرا يجب ككتجا وحلا غرفا يدرداريا استجع إثباتينا الله دباطهم جيزا ما حد لي يركض هذي قيبه إسباب ديئي على الله قصبضي إقاب الدون قربصي حذاب آخران المضان إذن عاسيوا هذي إسباب ديئي إذكاروا عكما الله قال تعالى ولكن كانوا إيجنبان نغضي يظلمون كوى الظلم أنفسهم نفطيها الكوى ديئي الظلمون وعندما تتاريخ دي, دي هور الموسيح هارو نواد إنسان تيهي نواد ما دي نوسى ابن النوني الليلة أو ننكي النبي الله موسى خذ خاد الله هذه صياد الكافي بيني شاء الله وتجدونا إلقا لموسى لفتحه لا أفره حتى أبلغه مجمع البحر أو أمره حقوبا كل كي هاروني يا موسى فانته فيهنا الله جباهي وها أنت سارت النبي لقدي ويوسى يوسى قال له تكلم إني منك أول لذي ذا لا تكلموا إلى هما جوشة كثيرة خرجينا والله magaaladii wa gaantowda kusoo noqotay aw waliga dacee laga fare maroojiyay kolkaas waxa la yiri magaaladii daga ila ba qowr isiiye magaaladii kaantiina kusoo واقعي wax barwaaqo ayaal magaaladana waxa raale uuna waxaa laga dalbay laba shay wa qulu hiddah midna waa qaw midna waa fa'l هم وقتين ما قال هذا مركض قال إيسان وحاطره عن حطة حطة غددو مسألتنا حطة حاجتنا حطة إن أهوان كأعصرين الكلية وحوان إن أدام بكأنك هو بسوء تاسي واقو فإلك إنه وحال ليلي وادخلوا الباب سجة وادخلوا الباب سجة مركض الباب قال إيسان شكرا لله عز وجل حدوغيني لبابيه بلد كينا يدين كل صو يدين فينا كينا يدين فردامي كل كعديم كل سجود يا الباب كغل وحلاو شعري لا لا أمر قدم بهارين بناله وكعسان أيه سجود لغو كلو لا لا أمر نتيجة هذه نغفر لكم خطياتكم واحد قبل شيء قدري ما يدين دافينا كل كعسا وني بل ليري سنزيد المحسنين تدكينا وناك سميعة اتباعني ما ينتاكوا درانا منك بل وصي قولا ايه كل قول و فعل اي الى ببدل اذا بدرس ماشي خطة لين نوم با يكون ضرن حطه بيني مسكنا خبنا هذه كالعناد في جوابي وحا في شعره وحال خبنا حبطت كل حزيرته اي سلسله حبه لو ضحكاي بين سنتي دبن لسميه با الى حبط ياتك تنحبذ ولا الحكرين كرا، لكن حبذتم كان لو لو كرين كرايا، حناك قاسي نمنك يسمعين، هوا قولك حق في علك، الباب في مركز تجه، أي سجود كوجلا ليجري، انتهى فريستن بعيدة ولا كسيخ، حنا ديال بدرو، مركز عرائب كل علي، سما دعول لا رصو سوي، كل قاسي أفكا، هي دوادا هي لها هي إندها دي كسبن، صدفاتك ماش جمر باختي. كل كذا تاسوي أذفدرن وعنا بدلنا بياهاين قالت تعالى خبيوه يري وايد وقت رسول الله وشك بنو إسرائيل كير الله مركي حاجة بلوغة يري اسكنوا دجا هذه القرية بيت المقدس هي عريعة بل كان فلسطين ويجا وطن كلهن جري وجوجي جري مقالات عن دجا حداد مقالات دلتان مقالة بركة يسون وانتهى الله كبري أرزاق يجاري راضي يدار وكلو عنا منها مقالة حيث مال الله ما شئت شئتم دون فانبا وقولوا وحسطر هذا الحضة اللو دم بغن هوبي وادخلوا الباب باب الباب كان قلا فكاد قليسا المقالة سجدا إذنكو ألاو سجودايا قد اعطي دا يا شام نغفروا دافينا لكم أذنك خطيئاتكم خطاياكم غيرك لون واحد قفانيك الله إغاقشان إذا الكو ويدين دافيا سنزيدو ولبوحانو كردينينا حالمحسنين منكم فاكهنا داعات مموجية ثوابا واجرا ايانو بضيني نوت فبدالا وارفوكين بدالان الذين ارداشا ظلموا قردرستي ومنهم ايكا كميدا قولا هذا البي بدالان خطة ويقول ما هيكوا بدالان غير الذيكي غيركي قيلا لهم لا يرحبة اما حندة با voi olla, että valitsevat sujudiä, levi on merä, joilla on vahvaa käsikäyttöä, mutta on myös mahdollista, että he ovat joillekin eri tavoin. Tämä on yksi asia, joka on Kanu Tämä on yksi asia, joka on tärkeä. Tämä قولك حدا سريعة كحرنان ويدو وأمرا ونهيا قولا وفعلا تركا وفعلا أدو سمي ويدو إرادو كفري أدقوا بألا فاقي الظلمي قلوا حاطر هذا صوبان يا أيها الناس فضولا منت إنما نقى فصل الله إلى أميدو ترانه إليكم إذنك تدك على إيكي سوتي راي جميعا دمانتي الذي الله سوتي له أي كريقه سقناتي ملكو سماوات إراد الله أنتو والارض بلالي الله أنتو لا إله كالمثل وعابده مجهره إلا هو إبا ماهان يحيي إبا وحن أولئي أحد كالو وحن أولئين كالمجهره ويومي إبا وحد الله وحن أحد الله كالك وأنا إبا أهن ملك فأمنوا الرماية بالله معبوط العطاء ورسوله الرماية النبي هو الرماية الأمي القرد إيا أخين وحقران الأخر يمدنا أن أنقراني الذي الله الذي رسولك يؤمنون رومينا يا ابن الله معدودك قرقوا عبدون رومينا وكلماته شرعوا ينكو جديني يكونوا قنكو سميين أيو انتبر رومينا واتبعوه إذنها الددد لمنتتين أعتقاس راعة لعلكم مدنانتين إنا تاتدون مركز سغر عدن بدهنون مدنتين حضيرا راعين هنون أركي وميسان ومن قوم موسى نبي موسى قراض الله دره وحاكمده همت يهدون الدكا كوانونيا العق الرمضة وبه حقنا يعدلون كوكا رسولا فقدعناهم عن اوكلا بالحيني اثنتي عشرة وبني يلابوا أصبادا قبيل لها وما من دادا وقعنا وحا وحيوني الى موسى نبي موسى وحا وحيوني إذ قرتي استسقاه ونبي موسى عبد بضلباي قومه ايا بيوه ديال لعبوا عن امرب موسى اللفان وحيوني العشرة وش هذا بركة إذا العشر هذا كله فوق فمن وحاب برغطي من من الحجر لديك برغطي بتناطع عشرة خوفا إياه لو عينا إليا لا قد علموا أو أجدون كل ناس قبيل أرك إذا إليك مشروبهم خالنتك عبايا أي او أو قل ذكر كليرين ما يجوا لمنا ولأجله خذلنا هاريني عليهم كركولة دا الغمام درو وانزلنا دجيني عليهم كركوبة ألمنا ملب وسلوى الباب السلبة نعوذ الجيني فقلنا لهم وحان نؤنر من طيبات ما شيكي سوا ناكسنا فزغناكم إذن سيني فما ظلمونا أنك الله أنما أي ظلم بشر سميي أما مخلوق إذلك أن لم يقاريك رايو ولكن أي شيكان وحي نغدين تظلمونك والظلم أنفسهم ياقوم عن ففي القديم دول ماي أدل ماي السمائي القافقي كذا شيء آخرية اليوم با يجي بابا قصده الله في قوله ولا يحيق المكر السيو إلا بأهله حجره قب السمائي أيوم بيكون على كل الجريمة يوم على سمينايو كف كان مستفيك كل كو قار الجريمة إنه كفى جدايو سنوم با بابا أول مستهل فيها تريمي قد كو بابا شكى كون كونايا في الوقت رسول الله وشك بني اسرائيل قيل لهم لو يري اسكنوا دغه هذه القرية ما قالذا عنا منها ما قالذا حيث ما الله مشت شيتم دونتان وهلذي عندكم يا ست دونتان وهنا وقولوا دينها ان ادغبكي كنقطتين لنا كنرنتين هو غانزتين نبي موسى الرعدين هعداتي وحاطراتان مسألةنا حظة إله أرنت أنكو ويديسا وادن بهوبين وادخلوا قرى الباب الباب قال سجدا جدا إذنكو ألاو سجودا شكرا لله عز وجل إما من عليكم من الحرية وإذنكو قال الله إذنكو قال الله يساي هذا أجيني لبابيي أرجاق ذانو إذن سي نعمه إنك فرض قنل مو كليندا ترتاد كشكر نقا نغفر ودا لكم ايديكم خطاياكم خطيئاتكم اذا بيالكينا سنزيدو حنكور دين دون المحسن عدني ما سميه حوابا واجرا انو بدينا فبدل الذين كو يوابدل ولم قردر صدئ ومنهم كم من بني اسرائيل هذا الخير دووابدل غير الذي هذا الغير كيفا يكون بدل قيل اللهم لا يري حبة تنبيرها ذا فأرسلنا ديرني عليهم كورك ودرجة عذا من من السماء حركة اوغاب بما كي سببتي لما منه إياكا الظلمكا قالي بما بالسبب ما كي سببتي بأنه عذاب اقود ديرني اي كانوا إياكوا بالنقدان يدلموا هو الظلم السماء حقا دردرو واسألهم عن الغريات التي كانت عادرة البحر تمكي سلبها فعكسه بحنا يوشع أي وقت جيزي وقت النبي الله بيعي كل كمال حبا وشام قتل حياي دقي جيل كلو ما يساتي كل كأي ما يساتي عاين أيام مالين تسبت يعكس كعالم سارتر مالين تجمع الله هنا النقطة مالين أي عباد يستانو عمل سبتي ما رفنا بيننا سبتي أدي لو أريدو في حال سبت بخير كان سبت لديه من البعاة إن كان لحي يقول عليها هي. او معاني دينا سبت بي دورتهم سبت بي باللوغة بي قال ما لنتي عيدة هاي إذا ما لنتي سبت اي نسانا عبادة سمينا اينا عمل كمسانا اينا اي اكلون كي إصدغي هابا يا قريح سبت اللو مده قامارين تيجي بمر عودهم، سبتي مركز اللي جا جودي بعنا، أي أحد يمالني كله، بدو هاس كمريال كله عز وجل، سيدان بالي تليه، وغير واحد يشان، سيدان الله نقف وجدني، خلونا جعان تعود قبل السبتة، وما شكله كواكريرنا أبصره غوي إذا قال خو أحد قلبا لها قبل جيب أيدين أليناير كأمس سبت له أحد الله بع بع خط طيب سب كلونك قرمو قارمو قعن قلي سبتي بوقعن سيد عمري حيرت دايبلي سودة جيه يكون خد كل غاقه خد حقاي وضبيانه غذان كل خوض ضدي بيقاتر أنت كليال بضك جعل فيه ما كلياشي غاي كلون كين بيجيبوا الرعاية، كل كسب حسم كليه لا جدار لجاكبلاية، واللي جا جويناية، كان عرقه مسحون يكاد، إذا قاموا لق منقل على كابلك، كله سعسيه شيء، كله وحيثي وكداي، خيضاهن حلال ما، قالوا له بابايا هذا اروحك وما تقول باقلي حلاق الله اللد مع الكوالين اذا غران كلما قول عديي قول لي كلونك قدريت وا لبديي سي اظف عند اللبدي اولا ولا بدلي يق يلو ادوينه كنا ا دانير لا دغاي معلومات لا دانير هاين ما افرام منك باللا دغاي قائمتي ديرت قالوا لي تري وركا داينا هو اللبذبادية وحا عرمد إيلان كمورا سنتاي قالوا لي أن انكالون كان خلد عند قرقل وردائنا من المحلق سميه العلم عند الله وحا يوبادن تاينا اللبذبادية قال تعالى قال كالك الحجال نايم محمد هي يهود ويدين لينواسأل رسول صلوة وحد ويديسا هم بنو إسرائيل عن الغريا بل جدوك ورئيسه الله <تصفيق> تجدنا له كان ذاهن جلسي حاضرة البحر بدمله مقصه هبي دجنائين إن قرتي يعدون حد جدبين في الصبتي في ضيادي السبت صبتي أجارا سلالة أي يكون حد جدبين أممنه كهاي إن وقت بين أجارتن أما حد جدبين أي تأتيه <تصفيق> موتيمد هيثنوهم ملاي غادي يكلونك بعويمد يوما معلنتي أي يوما صبتهم سبتي أول ما لين تالي أي يوم ما نيسا شرعًا يدوه حامض. إياه كرسوا توفر لي كبلاتي. ويوما مار لا يثبتون. أحد يسميني الثلاثاء ياربعي يخميس يجمهو. هذا يكون جيرانا لا تأتيهم حبض مرغلا الأركمال. بدوك الامتحان إلى هذا يري كذلك صداس. يجبا عنا تمرير. قصبتي اللقوقعة أنسيرون مجا عودي كذلك صداس. أن نبلوهم أجرى مني إما كي سببتي أي كانون نقدين يفسقونك وفلقوا سيدة الأخيرة سميننا وقتا وإذ وقتنا خص قالت أمة كهو حيتيري منهم إيهكا كميدا قراضي أمستي قراضي وعدين أيسا أهدا وقتا أيتري ولكداي كلهم كأخيانين أو أميرتي أباكب حياء وحيء يرهدين لما تعيذون لما تعيذون محادواني نيسان قوما ذب اللّه ايضاوينه مهلكهم حلاغ ايو دبر قوين او معذبهم ودونك كو عذاب على عذابا عذاب سديدا دارا اباردان قولك قولدان آموستي اباردان واحد لغا قرانكرا منا يوحا راليك آئين سرقولك قلونك اللغو كاللو سميه منا يوحا راليك آئين واحد لغا قرانكرا قولد الله هذا ايواني شكا داياتي اريد ان كقيل أي عنايه جاديه روحان ودكول ما حد ka qabti يقال <سؤال> لدبر <سؤال> قوين دونا كلذي مره و حديسن سي جوابين قرح دارك قالوا عيلان و وعدينا ربكم بانعذر هذه الروايه <سؤال> كيف المنكر <سؤال> <سؤال> قدر جيرسي يكون كو جيرتيل ملاني هي واوينا النبي قال له قلت يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر اذا زوردار لفاننا قال انه كبد بادنو اء باو اوغادو ان سبحانه وعز وجل انني من كان عنانا انا ني بان ولا حد لينا كو لا بو ولا جيره وان اللهم يتقو هنا د ورسان الدرب في اسر قا كان لونك قوسا تم ادوا قبنا كل كأننا جوز العمايز المغلان أما اللقون ثنا ذبري علينا وهذا الضفقاء حقوش يكتب أسوكادينو الله مهل بلغته بقوق فلان الدردار بلغت كويه كل كالدردار نالنا لجانا هنا إلى جانب هذا يبقى ين وأكودا يينا فلما جورت أي نصو حلمان كلا ذك لوما يسأله أشيل ما وحذكر اللجوء أقول لهم كلا بابي إلى سدوا يالي أرك الذين ينهون أن جينا وابد بادني الذين دتك ينهون الرعبي أنصي الحمار قلاد الحمار ربتي يجب باديني أقول كئوانا قال ليس فرو كيم يجي أرك حاكون باد لا يا أفكاري تحسن معي أما قرادي ديدي أقول لهم كبابي وأخذنا قبناي الذين وع طلمو كردرساي عذابين بان لوك قبناي باسم دارن عذابك والله فصيح دونه عذاب غلب زل بما فيه سببتي أي كانون نغذى يخصكونك هو دين وهذه وهذا دين من سبت لك اللوم أيضا من دينتي تكبد عن أي سبت لك اللوم أيضا كل كسرة بيجي سبحانه فلما جرت عتوا كبرا أما كيف يكابرنه عنه الله غيابي walla yiri in mabnana sabtiina kalu maysatan ejuga kunna wahan unirigu yiri eda adabki lugu qabtay lahumayaga kunu noqda qiradatan dayar kasiina bidin ko dufirin kubayu dayar noqda lugu yiri kolka danyar noqosadan amarka lafari adigu dayarna man noqon kartid dadna man noqon kartid kolka wahana waan dirtaayeen kan loo jeedina iyo takwin asaga daniir ka dhigay wana la debar gooyay oo danyara hanoo jeeda kuma kamadan daraya ma jirro qol la bedelay masiibad inno gooto laakiin waxa la bedelay sifoonnahma tii ugu daray iyagoo سوتان كاواي ما همنا الفر يسو يسو هم حدا العليني قولك سدح ذاهبين قفوركو سنساثل الله اوه اردعين اوه يووايين هرقليوايين ملكي دمنا والحق واسألهم حصول الله وحده ويديسا بني اسرائيل عن القرية الدجمه حقت التي قرية ذا كان ذا هانجرتي حاضرة البحر قدمده موقتا إذ يعدون ملكي حد بينه في السبتي سبتي دعو غارة شده ذا ايكو بينه إذن قرب يكو حد كتبه أي تأتيه مطمد إيطانهم كلهم دولي يوم سبتهم ما لنتهي سبتهم أيّا شرعا إيضا الدالي سوحيها بيسا تلكفضاتي ويوم مالي لا يثبتون أيّا سبتهم لا تأتيهم وإيمان ما إيسا كلهم كذلك أساسا نبلوهم أجيغبني بما كي سببتي أي كانون نخذي يفسقون كوى الدين ويد وإذ وقتنا أشك قالت أي تري وماتونكوا منهم إجرا كملا لما تعيذونه منحوه وانينا إياه خو الله اللهو وملكهم وملكم خرجوا أو معذبهم النارا أذابا على عذاب شديدا ذرا خلو عيرا منحوه وانينا مأذرة أذر دارشان إلى ربكم أذر دارا إياه أو أن لقنتنا ذاك بينا إياه يا ولع الله المذنط وذا إجرا لارك إنا يتقوا Halkkakaan halmmaa kortii nä su ilillovee mäuihii ykyry luguani ja vihim maaga ia inää sama tapbilhindai hälä viinaa hiarta ja hauulereääpäi Hän issuu homanti akäviheväi, vaan kadimää kavannai älllä viine erdaia talä mukartarsada ja ajaivin vaanluk kuukavannai, va isin taran ymä kisä otii kananun أما في عقي نهو لا ريب ان عقيشه ايا نقول لهم يغا كونوا نوغ دا قيرا داتن سان ير نوغ لا خاسين يمكن ديلوداي ربك الله يبعثن عليه هو هو يوبيش قوم الىه بنو اسرائيل شاجي اما مسلم هنغرو اما قال هنغرو الى قيامته اي كا دخدو ايام بميت الديا اما قال هنوغضو سيدي هتلر وكاله اما مسلم هنوغضو سيدي صلاح الدين الايوب يدطي في سناي وكاله مالك ووحب بلانا سببتنا وحوه يجيب حقاق اللقواه قال تعالى خب وحوه وذكر رسول الله وحا سيكتا اذ وقت تأذنا او اغيسيه خبوكا خبوكا ووحو اغيسيه لا يبعثنا انو الله بخندونا عليهم بانو سالكوركوضا الى يوم القيامة يا المعلمة إذا إنتال من؟ أيها اللقوب الحناية يصومهم بلانسية سؤال عذاب عذاب كان نبوحهم بلانسية إن ربك أذيك ربك تسريعون عقاب حنون الذي تجيوه وإنه إبه اللغفور على دافت بضانه سحيم نحاريسوه وقضعناهم وأنك لجينا في الأرض بل كان نكوك لجينا أماما يقوكو حيالا ودونك ادون كوتال و ميديا رودي اجوغي لاماركو في نو محاكميدا حدا و كو ولا ورورينايو قربا جوبلا كينايو في نو محاكميدا صالحون قد محاكمي دون ذلك كوابو و نشن كوا كسوكايو حنح كل كاسرب يري سبحانه فضلوا لنا مواجه ابني بالحسنه و نجيالي حمانا لعلهم مذنان توضعيني يرجعون قفقا كالنقضان قلت اللبذي مذنان في حواية فخلافة وحدهم مري من بعدهم كوهرة كذلك خلف لام غمارك الارضة فرع حموة خلافة الدين اللي فرع في حموة قلت خلف فرع حم ورسو وحي دحلين الكتاب كتابك تورادها أي دحلين هذا الكتابك دحلين كتاب رسول الله وهو يندغن ياخذونه اي قاذنايا هذا الأدنى شيغان هو بدن بربركيسا او يدهفته ادون يا و عاي قاذنايا عزيمتي دي يا دينتي توسو دغمي حدي لا يرا يا ليسن شرع اد غلي خان ايسان وقين داينا ايسان ويقولون وعيده جرا سيوفلوا وانا لو قانت جيرتا فما يخرج نوبيل الله الى واحده ف حد نوح اصل على ليس اني قفغلان ادويه دبا صدده وياتهم حدوهمادو حرب بربر مثله كير الله مده ياخذه وقالنا يا الى وحي يري لم يؤخذ يلقبا عليهم قركوا كتاب. الناس يقول على الله إلى الحق مهان وعكر سيغفر لنا ما يليه ما يرى المغفرة عيسى إلى الحق مهان وعكر أو الدرس مويًا آخر ما فيه كتابك قتورة كذي سواح كويل ميًا آخر ودار ذاتي الأخيرة جدا في الجنة يا خير في عنا بدل للذين الذين يتقون يتقول إس إلى يا الكفر والمعازي وحطام الدنيا إس يا يا فلا تعقل جرني. والذين أخيارته يمسكون كلها بالكتاب كتابك الذاتك كلها هو أقام الصلاة سلاة توسية إننا أنك إباء لا نضر دايح المينو أجل المصلحين الذاتك الدنيد هو ناجية هو ناكا كساقية أبال قوة دا دايح المينو أفراد